والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملك تيمانهم فإنهم غير منومين فَأَمَّن يَتَّغَوَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 جعلناه نطفة في قرار مكين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 وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الَرْدٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ماذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا لو أولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حيل قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاءنا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 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الفلك فقل الحمد لله في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرن آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم نعبد الله ما لكم من إله غيره أ تتقون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 ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن طعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون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 قال عما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم انشانا من بعدهم قروننا ما تسبق من امه اجلها وما يستخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء امه الرسولها كذبوه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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بَنِي مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَأَوَيْنَاهُما إِلَى غُرْبَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُون فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَلَوْ هُمْ فِي ظَمَأَتِهِمْ حَتَّى حِين أيحسبون أن انما نمدهم بما لهم وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يوتون مَا يوتون ماءاتا وقلوبهم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 بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمُ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكْ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَ بالعذاب إذا يجأرون لا تجاؤ اليوم إنكم.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 أَفَلَمْ يَتَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَاتِ آبَاءَهُمْ لَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةِ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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَا خِرَةٍ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَا هُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضَرِرٍ لَلَجُو فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 5- ve 경찰 vezah Francoticality Türk'e dayan yayılmalı. resoluz, 7- Hey, 7-�ü Salvat okuz, 7-teş وهو الذي أنشأ لكم السمع ولا بصار ولا فئدة قليلا وَهُوَ وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ لَوْ وَلُونَ قَالُوا أَهِذا مِثْلَ وَقُنَّا تُرَابَ وَعِظَامٍ نَّالَ مَبَعُوثُونَ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 تعلمون سيقولون لله قل فلا تتذكرون قل مر رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتتقون Qul man bi adhihi melkutu kulli şeyi ve huwa yujir ve la yujar عليه in kuntun ta'lemun. Seyqulun lillah. Qul fa annatu hum وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن الله لذهب كل إِلَٰهٍ كُلُّ إِلَٰهِهِم بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُم عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ إِمَّا تُرِيَنَّنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَىٰنَا أَن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 حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركتك لا إنها كلمة هو قائلها وَمِنْ وَرَاءِهِمْ بَرْزَخٌ لَا يَوْمٌ يُبَعْثُونَ فَإِذَا نُفْخَ فِ الصُّورِ فَلَا أَنْسَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ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 "Çalı, Rabbana gülbet, alayna şıkwetimiz ve künüz kovma zallin. Rabbana axrjena minha, fain gudena fainna "Çalsın, fiha ve la telmon. İnne, kana ferequm, min aibadi, yekunun Rabbana aamen. Fa affilana ve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 قال كم لبثتم في لوض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما وبعض يوم فاسأل العادين قال إلَّا بِثْتُمْ إلَّا قَلِيلًا لَوَأَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Afahsibtumun anma khalqnaakum abthan ve anna kumu ilayna la turjahun Fatahala Allah'u almalikul haqq La ilaha رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إله ناخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون